نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو من دونه إ ل ه ا لن ندعو من دونه إ ل ه ا لقد قلنا اذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا و إ ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و و ا إ ل ى الكهف ينشر لكم, ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م مرفقا وترى الشمس إ ذ ا طلع ت ت ز ا و ر عن كهفهم ذات اليمين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 ت ك م برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا إ ن ه م يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم, يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أ ب د ا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 واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب ا من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه ا سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي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 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وكلتا ل ج ن ت ي ن آ ت ت أ ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منك مالا و أ ع ز نفرا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 قال له صاحبه وهو يحاوره أ ك ف ر ت بالذي خلقك من تراب, من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن ه الله ربي ولا أ ش ر ك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه إ ل ا بالله ا ن ت ر ن ي انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها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 ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي احدا ولم تكن له ف ئ ة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى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 فصفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم أ ن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة ل الا يغادر صغيرة و كبيرة إ ل احصاها أ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا و إ ذ قلنا للملائكه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 ما أ ش ه د ت ه م خلق السماوات و ا ل أ ر ض ولا خلق أ ن ف س ه م وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا ا ن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 ومن أ ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يدا إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوا هو في آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ا أ ب د ا وربك الغفور ذو ا ل ر ح م ة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 ف ل م ا جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا, لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أ ر أ ي ت إ ذ أ و ي ن ا إ ل ى ا ل ص خ ر ة فاني نسيت الحوت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 الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل ح ل ن ب ئ ك م ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا